بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه دا ثم أما بعد قبل أن أبدأ الدرس أود الاستفسار من, من عبد الله لأنه أرسل لي بعض الأسماء بخصوص الحضور وان شاء الله من درس اليوم سأخذ حضور وغياب كي اعرف من الذي يحضر ومن الذي يغيب وطبعا لان الحضور والغياب له دور في الدروس فالذي يحضر معنا الدرس ولا يغيب يكون مسجل عندي بحيث أستطيع أن أوجه له بعض الأسئلة يا فلان فأسأله سؤال في مسألة معينة أعرف أن فلان كد حضر هذا الدرس والغايب خلص هذا غايب ما يكون في داعي أن أوجه له سؤال محدد فأحيانا توجيه الأسئلة آآ للحضور يختلف من شخص لاخر سواء كان من حيث الحضور والغياب او من حيث الاعمار فالاخ عبد الله ارسل ليك كشف لبعض الاسماء طيب عائشه انت مسجله عندي سنك 4 سنوات ونصف وفي كمان احمد 3 سنوات طب هل احمد وعائشه اخوة ام لا طيب يعني عايش انت اربع سنوات ونصف وانت 3 و 4 شهور طيب يا محمد 3 سنوات حبيبة ثمانية ونصف طيب في عندنا حبيبة اربع ثلاث سنوات طيب هاي هنا حبيبة حبيبة محمد ثمان سنوات طيب بارك الله طيب عبد الله طبعا موجود حبيبة ومروان أربع سنوات ونصف طيب مروان موجود المروان مع حبيبة طيب مروان وحبيبة مع بعض حاضر في 42 على طيب عبد موجود طبعا عبد موجود وعبد موجود عبد الله ومحمد اخوك معاكم حاضر يا اقصد الان طيب وين موجود ولما طيب وجنى محمد مش موجود عبد, عبد الرحمن عيصان غياب فاطمة ومريم فاطمة ومريم الدرسي من الاربع عودة ما حضروا طيب وعمر تمان سنوات مش موجود وخالد مش موجود غياب طيب وهي حبيبة محمد ومرون اخوها طيب يا ابناء العزاء احنا ان شاء الله تعالى اليوم يعني يوم السبت هو درس التوحيد ودرس التوحيد هو عبارة عن بعض الاسئلة والاجوبة والدرس الماضي أخذنا فيه مراجعة على الدرس الذي قد له سبب غياب بعض للإخوة وتكلمنا معكم وعذن الأسئلة التي طرحناها من بداية الأمر واليوم إن شاء الله نكمل بعض الأسئلة والإجابة عليها وبالنسبة للحضر جديد وما حضر قبل ذلك من خلال الدروس إن شاء الله يقرر المعلومات ويستفيد بإذن الله تعالى اليوم عندنا السؤال وهو ما أعظم واجب علينا نحن في الدرس الماضي قلنا لماذا خلقنا الله عز وجل خلقنا لعبادته لعبادة الله عز وجل لنوحد ودليل ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا لي عبده. طيب ما أعظم واجب عيناء أحسنت يا عبد الرحمن يا عبد الله قال التوحيد وهو انفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك يبقى لا بد أن نعلم ولا أن نحفظ أن أعظم واجب علينا هو توحيد الله عز وجل يبقى لا بد أن نتعلم التوحيد ولا بد أن نعرف التوحيد وما هو التوحيد والتوحيد له ثلاثة أنواع كم التوحيد؟ ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ولماذا قصم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ او لماذا تخيله بصة مالذة ثلاثة أقصى محد يا خان ياخذ المكرافون ويتكلم فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع من باب المعرفة ومن باب تقسيم التوحيد وبيانه للناس فعندما نقول توحيد الربوبية أين نعتقد؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الرب الذي خلقنا و رزقنا والذي خلق السماوات والذي خلق الأرض والذي خلق الإنسان والذي خلق الجمادات الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء يب شيء في الكون الشيء هم يشوف السماء ويشوف الأرض ويشوف البيوت ويشوف البحار ويشوف الأنهار ويشوف الطير ويشوف الحيوان ويشوف الناس مثلنا كل شيء في هذه الحياة الدنيا الله عز وجل هو الذي خلقها هو الرب سبحانه وتعالى كذلك من الذي يرزقنا الطعام والشراب ما نأكل وما نشرب كل هذا كل هذه الأشياء المخلوقة التي نشفها ونأكلها والفواكه كل شيء هذا من خلق الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى خلق كل شيء السماء و... والفواكه والخضار كل هذه الأمور التي تشوفونها كل هذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى فذلك كل إيش توحيد الربوبية أي توحيد الرب سبحانه وتعالى الرب تبارك وتعالى الذي خلقنا والذي رزقنا والذي يحيينا والذي يموتنا كل شيء الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه هو الذي صنعه وتوحد الألوهية لأن الله تبارك وتعالى نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو وحده المستحق من العبادة هو المستحق من العبادة لأن سبحانه, لأن سبحانه وتعالى الذي خلقنا والذي رزقنا والذي أمدنا والذي أعطانا والذي يكرمنا والذي خلق لنا كل شيء وصخر للإنسان كل شيء والذي يعني أخرج لنا من الأرض نباتة وأنزل لنا من السماء ماء هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة نعطيه سبحانه وتعالى العبادة ونخلص في هذه العبادة وسأتي معنا إن شاء الله التفصيل فيما بعد وكذلك توحيد الأسماء والصفات نوحد الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلا واسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى كل اسماء الله سبحانه وتعالى حسنى ومن اسماءه الرحمن الرحيم والنور والصبور والشكور والخالق والرزاق والمحي والمميت والتواب والسميع والبصير كل هذه الأسماء أسماء حسنة لله تبارك وتعالى طيب ما, ما معنى كلمة التوحيد عندما نقول التوحيد كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله ومعناها أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نوحد الله سبحانه وتعالى طيب نحن الآن عرفنا أن أعظم ما أوجب الله عز وجل علينا أو أعظم ما أوجب الله تبارك وتعالى على الإنسان هو التوحيد كذلك أعظم الزنود الشرك بالله والعرض بالله فافضل عباده واعظم العباده واعظم ما علينا توحيد الله عز وجل في مقابل ذلك اعظم الشرك اعظم من الذنوب او اعظم المعاصي هو الشرك بالله عز وجل والشرك هو عباده غير الله سبحانه وتعالى او اتخاذ شريك مع الله عز وجل في عبادته ومن الشرك المنتشر على لسان كثير من الناس اليوم الحلف بغير الله وهذه هي مصيبة كبيرة ان يحلف الانسان بغير الله تبارك وتعالى حتى لو كان هذا المحلوف الأبي أو الأم أو النبي أو الولي فلذلك يحضر المسلم من أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك فلا يجوز أجدا أن نحلف بغير الله كان يسألك احد من الناس على شيء معين ثم يطلب منك الحل ستقول النبي او تقول الكعبه او تقول وابل توابل ايش عيشه مصر ان تتكلمها خليكي تحكي ما تستعجيش على الكلام فالحلف بغير الله تبارك وتعالى من الشرق لذلك من كان حالفا فليحلف بالله ويجب أن ننتبه إلى ذلك جيد وأن نعرف بأن الحلف بغير الله شرق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وفي روايا فقد كفر ليش؟ لأنه عظم المحلوس وجعله عيش في مكان لا يختحق هذا المثل إلا الله عز وجل فعندما يكون الإنسان وأبي أو يحنف برحمة أمه أو يحنف برحمة جده أو يحنف بالتعبة أو يحنف بالنبي أو يحلف بالولي كل هذه الأومان يدل على ماذا لما يحلف هذا الشيء معنا ذلك أن هذا الشيء منعظم لذلك فحلف به فلذلك يحضر الإنسان ليش؟ لأن الحلف بغير الله شرك. فمن كان حلفا يحلف بله يقول والله لا يحلف إلا بالله ما هو الفائدة يا عبد الله هذه الفائدة قعد خلينا نستفيد منك عبد الله قل هذه الرساله بصوت كاين استفيد يلا خذ الميكروفون اتكلم لنا بالصوت ايوه قال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كذبا خيرا من ان احلف باسمه صدقا طب كلنا بالصوت خلينا نسمع صوتك الجميل يلا تفضل تديانك اذن حي ان احس بغيره صادقه عيد عبد العظيم ارجع واقول قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقلنا اذكر الله يرضى عليك قال انه مسعود رضي الله عنه قال ان ان ان احلم ب... أحل بالله كديوان خير دورك الله في من يقرا لنا هذا الاثر من يحفظ هذا الاثر كان في مسعود رضي الله عنه يقول لن احلف بالله كذبا خير لي من ان احلف بغير الله ايش افقا لما لان الحلف بالله ولو كفد هذا, هذا معصية لأن الحلف بغير الله ولو كان صادقا هذا شرك ولا شك أن الشرك أخطر من المعصية من من الذي يقرأ وائل أم لمة أم جنات Mas esse som. Daí esse som que eu كل حال لا بد نعلم بأن الشرك هو أخطر الذنوب وأخطر المعاصي لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بذير الله فقد كفر أو أشرك متى تكون الاعمال مقبولة عند الله عز وجل? متى الله عز وجل يقبل الاعمال? اذا توفر فيها يش? شرطين. الشرط الاول? خصوص الناية. خصوص الناية. طيب مين الويل? ويش الشرط الثانية? يلاي. بشرط الاول اخلاص النيه لله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والشرط الثاني موافقه للسنه او المتابعه. كيف يعني المتابعه او موافقه او موافقه السنة اريد ان افعل اي شيء مثل الصلاه مثلا. لا نصلي الا كما صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ف لابد من كل صلاه او عند اقامه الصلاه او عند أي عمل لابد ان يكون هذا العمل على السنه او موافق للسنه طيب كل عمل غير موافق للسنة كل عمل في الدين غير موافق للسنة هل يكون دين هل نقوم به لا نقوم به لذلك لابد عند اي عمل من الاعمال لابد ان يكون, لابد أن يكون هذا العمل موافق الهادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله عليه الصلاه والسلام مثلا عند الصلاه صلوا كما رايتموني لذلك ينبغي للمسلم ان يسير على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كل شيء في صلاته في قيامه في صيامه في حجه في زكاته في منهجه في توحيدي لابد ان يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى ولو خالف الناس لأنك أنت مأمور باتباع هذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولست مأمورا باتباع غيره من البشر فلا مدموع بحق على وجه هذه الأرض إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخرجنا اليوم بهذه الفائدة العظيمة أنه كما أنه لا معمود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فلذلك لابد ان نعلم بانه لا متبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا بد ان نعلم وان نحصل وان نفس وان نعي ذلك جيد كما انه لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى فلذلك لا متبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ فلان قال ولا الداعير فلا النقال ولا غيره قال. نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأي عالم من العلماء نسمعه يأتينا بقول من الأقوال ولا يكون عنده نص من قرآن ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نرد عليه القول لأن المذبوع بحق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أتاكم الرسول فقضوا وما نهاكم عنه فانتهوا فكل شيء أتان به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل قامت الصلاة على هديه مثل استخدام السواق مثل الوضوء قبل النوم مثل التسمية عند دخول الخلاء والخروج مثل التسمية قبل الطعام التسمية على الشراب الشرب ثلاث مرات الشرب يكون جالسا كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن نتبع سنقل ونحن في درس من الدروس قلنا إيه إن ما ينفعش واحد يأكل قبل أن إيه قبل أن يسمي يعني عند الطعام تقول بسم الله طريق أن تشرب تقول بسم الله عند الطعام وعند الشراب بأي أيدي نأكل نأكل باليمين ونأكل بالشمال مين نأكل بشماله إن نأكل بشماله تبقى من خمسة يعني كل ياكل بيمينه الحمد لله ايوه ان اردت ان تاكل فكل باليمين وقل من ما يدك وسمي بسم الله قل بسم الله تبدا تاكل بيدك اليمين ان اردت ان تشرب تشرب بايش باليد اليمين ولو انسان نسيها او نسي يطلب الى الله عز وجل يستغفر الله و يتب انا ثم يشرب ياكل أو يشرب بيمينه ولو انسان اكل ثم نفسه يسمي فعليه أن يقول إيش بسم الله أوله وآخر لأن الذي يأكل ولا يسمي على طعامه فإن الشيطان يأكل معه ومن يشرب دون أن يسمي فإن الشيطان يشرب يشرب نعم فلذلك لابد أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبيرة وفي كل صغيرة تتبع الله و... تتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلاته في صيامه في لباسه في هديه في تعامله في اخلاقه في طعامه في شرابه في كل شيء تفعله لابد ان يكون بالسنه ولابد ان يكون بالاثر وكما كان يقول سفيان الثوري ان استطعت أن تحرك راسك باثر فاحرك راسك الا باثر كان الصحابة وكان التابعين وكان الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام لا يتحرقون خطوة واحدة إلا, إلا باتباع السنة ولا تقترب أن كثير من الناس لا يتبعون السنة قل مثلا أنا اليوم لبسي على السنة أو أتكلم كما يتكلم أهل السنة أو حياتي كما كان النبي سعسلم أو كلامي كما كان كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أختار بأن الناس لهم مخالفين فأنا ألتزم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو خالفني كل الناس ولو خالفت كل من على وجه الأرض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأن الدين غريب قال بدأ الإسلام غريبك وسيعيد غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء إيش يعني غريب؟ غريب الآن مثلا لما أقول أنا انسان مثلاً جاي من السعودية لابس مثلاً هذه الجنبية ولبس الشماغ الأحمر ومحطة إعجال ورح ماشي مثلاً في شارع القاهرة كل الناس تعرف أن هذا, هذا رجل غريب ليس غريب لأنه لابس لباس غريب يقول هذا شكله جاي من السعودية او جاي من الكويت صح يا ابنائي ولا لا كذلك لو إنسان مصري ذاب إلى الجزاء أو المغرب ثم تكلم هذه اللهجة اللهجة المصرية يقول هذا غروب هذا غروب ليش غريب لأنه يتكلم بنغة غير لغة القوم لو جاء رجل من فرنسا او جاء رجل من أمريكا أو جاء رجل من الهند ثم يشير في بلاد الإسلام واخذ تكلم النغة الهندية أو اللغة الأمريكية أو اللغة الفرنسية نقول عنه, عنه غروب ليش غريب؟ حتى احنا انسان مني وفيه انسان مني تصرف اي تصرف جور طبيعي ايش نقول عنه؟ نقول عنه هادي غريب وكذلك الاسلام غريب كيف غريب انت اليوم تيجي تشرب ثلاث مرة تقول لك هذا انسان غريب تشرب طيب مرة طيب عام مشرب مرة وخلصنا تكون وقلت فتجلس عشان تطبق السنة قول لك انت يعني ما جاتش اللي على ال يعني هو كل ما شاكلنا بي ما بقي إلا الشرب وأنت جالس تيتقض اليمين يقول لك يا شيخ ماشي ياتني ماشي كل مرة باليمين وبره والشمال غلط حتى لو كل الناس خالفت أنا أتبع السنة لأن العبرة بالتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس العبرة بالتباع غيره لذات التغريب لما تقض اليمين وتسمى باسم الله لكن ده بمعنى غريب لما تنبص على السنه ان تنظر لك بأنك انسان غريب هذا انسان غريب نعم انت غريب لانك متمسك بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحيد وفريق ولكن هم الغرباء ولست انت الغريب انت تمسك تتمسك بهذا الله صلى الله عليه وسلم اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبه للغرباء وطوبه هي شجر من اجار الجنه لك بإذن الله ولغيرك من, من تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة يحجر ولا يستحي أن يظهر أنه على السنة وأن يكون واضحا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا في دعوته جاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للمشركين في مكة جاء مخالفا لأن الجاهلية في مكة ومع ذلك رفع شعار التوحيد ورفع شعار السنة فينبغ عليك أن ترفع رأسك وتقول انا على السنة ترفع رأسك وتقول انا أتبع عدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تغزن من الناس ولا تغزن من من ينظرون إليك نظرة الغريب نعم أنت غريب ترفع رأسك لأن لأنك تأخذ وسام وشرف الغربة في هذه الأزمان فلابد أن تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو المدعو بحق وأن على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا وصل اللهم على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما تنسوش إن شاء الله درس يوم الأربعاء القادم وإحفظ الحديث في حديث الدين النصيحة وأشوف مريم وفاطمة غابوا يوم الأربعاء وغابوا يوم أيضا اسألوا عنهم اسألوا عنهم وشوفوا منيش غاب بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونفع الله بكم في حد يأمرني بأي خدمة قبل أن أخرج يأمرني بخدمة يا أولادي وأنتم من أهل الجزاء جزاكم والله خيرا ونفع الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته